110. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين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 ما من شخصية جديرة بالمدارسة من بعد شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم من شخصية إبراهيم الخليل عليه السلام شخصية جديرة بالدراسة شخصية ملئت حياتها ثقة بالله ويقينا بالله ومحبة لله سبحانه وتعالى آتاه الله رشده في صغره وابتعسه نبيا في كبره واتخذه خليلا وإبراهيم الذي وفى وكفى بها شهادة من الله تعالى وإذ بثلا إبراهيم ربّه بكلمات فأتّمّهن ما هذه الكلمات أوامر الله تعالى ونواهيه أتمّهن ووفى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ملّت آبّيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا قدم بدنه للنيران وقدم طعامه للضفان وقدم ولده للقربان واستحق هذه التزكية من الرحمن وإبراهيم الذي وفى كم عاش من السنين مئة وخمسة وسبعون عاما اختتن إبراهيم الخليل وسنه ثمانون سنة رزق بإسماعيل وسنه ستة وثمانين سنة كم عاش؟ مئة وخمسة وسبعين سنة حياة حافلة لله تعالى ملئ قلبهم بمحبة الله عز وجل حتى اتخذه الله تعالى خليلا ولد خليل الرحمن بأرض بابل من العراق لم يوجد في عصره مؤمن سوى هو وامرأته سارة وابن أخيه نور ثلاثة على وجه الأرض مؤمنون وباقي الأرض كفار عبد الكواكب عبد أوسان يتبعون الأهواء والشهوات ثلاثة على وجه الأرض لا غير فآمن له لوط رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد ورأى النبي ومعه الرهط خليل الرحمن لما آمن له لوط جعل الله سبحانه وتعالى النبوة في ذريته واختتمت بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل عليه السلام واجه من؟ أولاً واجه أباه ثم واجه عبدة الكواكب ثم واجه عبدة الأوسان والأصنام ثم واجه النمروز ابن كنعان الطاخية في عصره وقام عليهم جميعا الحج ونصره الله تعالى ونجاه أحيانا يكون النصر بالتمكين وأحيانا يكون النصر بإقامة الحجة والبرهان والدليل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زال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 ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وما زال يقول لأبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي بألطف عبارة وأحسن إشهارة حتى قال له ابنه إسماعيل يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين من قال لأبيه يا أبتي قال له بنوه يا أبتي ابن آدم افعل ما شئت كما تدين تدان من بر أباه بره بنو وهناك فرق بين الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله له نظام والدعوة إلى الله لا تكون إلا بالإحسان فلا توضع مقامات الجهاد في مقامات الدعوة ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة فما زال يقول لأبيه يا أبتي حتى قال له ابنه يا أبتي تعاه بألطف عبارة وأحسن إشهارة حتى قال له أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك ثم دع عبادة الكواكب وأقام عليهم الحجة بعجز هذه الكواكب وأنها تظهر وتؤول وتطلع وتغيب مما يدل على أنها مدبرة مسخرة مصنوعة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 فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر, للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين هل كان خليل الرحمن يبحث عن ربه الجواب لا إنه يتدرج معهم لإقامة الحج عليهم كيف يبحث عن ربه والله تعالى يقول ولقد آتين إبراهيم رشده من قبل كيف يبحث عن ربه والله تعالى يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ما كان يبحث عن ربه ولكن كان يتدرج معهم في إقامة الحجة عليهم ويدلل لهم على أن هذه الكواكب تغيب وتطلع وتظهر وتأفل شأنها أنها مصنوعة مدبرة بتدبير الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبد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 إنها حيدة في الجواب ما هذه التمثيل؟ كان المفترض أن يقولوا هذه حجارة صنعناها بأيدينا لا تسمع ولا تبصر هذه هي الحقيقة لكنهم حادوا عن الجواب ماذا قالوا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عبد قال لقد كنتم أنتم آباءكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وطال الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إنها لم تستطع أن تدفع عن نفسها لم تستطع أن تنتصر لنفسها فكيف تنصر غيرها أقام عليهم الحجة بتصغيرها وتحقيرها بل بتحطيمها ماذا يملك هؤلاء الذين رجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون إلى من تهى الأمر انتهى إلى الإفلاس في الحجة والدليل والبرهان قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وهذا هو شأن المفلس التهديد والوعيد كما حدث من فرعون المفلس أيضا قال وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون تحريض من فرعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون هذا رجل عنده هوس ديني تحريض ثم اتهام بالباطل هل هذا هو رد الحجة؟ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين أفلس فرعون حينما لجأ إلى القوة والسلطان وفقد الحج والبرهان هكذا شأن الطغاء المفلسين لما يسقط في أيديهم يهددون ويتوعدون ماذا فعل فرعون قال لمن حوله ألا تستمعون تحريط إن رسولكم الذي أرسل إليكم نمجنون اتهام لإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين تهديد ووعيد أفلس فرعون كما أفلس غيره من الضغاة وهكذا انتصر نبي الله موسى وهكذا انتصر خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه أن آتاه الله الملك؟ أن آتاه الله الملك هو الذي جعل إبراهيم يح يحاج... هو الذي جعل النمروز يحاج إبراهيم أن آتاه الله الملك لو كان ضعيفاً، لو كان مريضاً، لو كان كافياً؟ لو كان مغمورا لم يفعل ذلك وهذه نعم نعم البعد عن السلطان كثير يتمنون أن يكونوا صلاطين ومن أدراك هل تكون في رضا الرحمن أم تكون في رضا الشيطان الحاكم حاكم في الظاهر وفي الحقيقة هو محكوم محكوم بأوضاع شدة محلية إقليمية دولية عالمية هو في الحقيقة محكوم ولكنه أمام الله مسؤول ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملذ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويمين قال أنا أحي وأمين قاله بغلطة إن الذي يملك على الحقيقة الإحياء والأمّات الله سبحانه وتعالى، لكن ماذا فعل؟ ماذا فعل النمرود؟ قال هذا محكوم عليه بالإعدام سنعطيه براء، وهذا محكوم عليه بالبراء سنعطيه إعدام. أحيينا هذا وأمتنا هذا، وهل هذا هو المقصود؟ لا يضيع خليل الرحمن إبراهيم الوقت في الجدال بل, بل لجأ إلى الحاسمة القاسمة. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر انتهت الفضي من نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهب هكذا انتصر الحق وإن كان صاحبه ضعيفا لا يملك من أمر السلطان والمال شيئا أليل الرحمن إبراهيم أول مهاجر إلى الله في تاريخ الأنبياء وقال إني مهاجر إلى ربي فآمن له له وقال إني مهاجر إلى ربي لم تكن هجرة واحدة بل هجرات هاجر من العراق إلى الشام وزهب إلى الشام يعبد ربه ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فلما حدث القحط والغلاء في المعيشة، بأرض الشام هاجر إلى مصر، وترك في الشام لوط يدعو قومه. وهاجر خليل الرحمن ومعه زوجته سارة إلى مصر وكانت سارة عليها السلام جميلة فوشى بها أحد المصريين إلى الحاكم إنها هنا رجلا معهم رأة جميلة لا تصلح إلا لك للحاكم فاستدعاه الحاكم وقال خليل الرحمن لزوجته لا يوجد على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فإذا ما سئلت قلت هي أختي، نعم هي أخته في الدين، وأخته في الإسلام لكي لا يفكر الحاكم بالبطش به إذا كان إذا كان زوجا لها، وحاول هذا الحاكم أن يراودها. لكن لجأ خليل الرحمن إلى الصلاة وأخذ يدعو الله عز وجل أن يكف هذا الظالم وهذا الطاغية وأخذ زوجته كذلك تدعو فاستجاب الله لهما فلما مد الطاغية يده على سارة شلت يده في الحال فطلب العفو فعفت عنه فعادت يده وقرر المحاولة ثانية وسالسة إذ أن الشهوة عند هؤلاء الضغاة لا تتوقف عند حد ولا تكتفي بتجربة واحدة فقال إن إنكم لم تأتوني بإنس إنما جئتموني بشيطان وأخدمها هاجر وأعطاها مالا ودوابا فرجع خليل الرحمن إبراهيم ومعه سارة وهاجر وأموال ودواب إلى أرض الشام وعاش بها عمرا قيل عشرون سن ثم إن سارة عليها السلام قالت لخليل الرحمن إبراهيم أهديتك هاجر لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا منها ولدا انظر إلى التعبير أن يرزقنا يعني نحن السلاسة إبراهيم وسارة وهاجر أن يرزقنا منها ولدا فدخل بها إبراهيم عليه السلام وولدت له إسماعيل ثم إن الأمة هاجر السرية تشامخت وارتفعت على سيدتها سارة فلم تطق سارة ذلك وأخذتها الغيرة الجبلية الفطرية وقالت لخليل الرحمن إبراهيم غيب وجهها عني كل ذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا فأخذ خليل الرحمن إبراهيم هاجر وإسماعيل إلى أرض الجزيرة إلى بريد فاران إلى جبال فاران حيث مكة الآن وسميت درية فاران لأن رجلا كان يحكم هذه الأرض اسمه فاران جاءت البشارة في العهد القديم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أرض فاران في سفر التسنية جاء الرب من سيناء وأشرق من ساعير وتلألأ من جبل فاران فذهب خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ومعه المرأة والغلام إلى حيث مكة الآن ووضعها ووضعهما حيث أمره ربه سبحانه وتعالى ومعهما ما ساد وماء ثم ول زهره وترك تركته إلى جهة الشام قالت هاجر أم إسماعيل يا إبراهيم أتتركن بهذا المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء فلم يرد أتركنا بهذا المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء، فلم يرد. أه الله أمرك بهذا، قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. كم عاشت هاجر مع إبراهيم عليه السلام لتكتسب هذا اليقين، لتكتسب الثقة في الله سبحانه وتعالى، وتقول إذا لا يضيعنا. كم سنة تربت في مدرسة خليل الرحمن إبراهيم وتلقت عنه الإيمان والثقة واليقين في الله وتكون النتيجة إذن لا يضيعنا وهي مملؤ ثقة بالله سبحانه وتعالى لو كانت في أهل مصر ولم تهدى لصارة هل كان لها هذا اليقين هل كان لها هذا الإيمان هل كان لها هذه الثقة بالله رب العالمين كم عاشت في كنف إبراهيم لتكتسب هذه المعاني إذا لا يضيعنا أولم نمجل لهم حرما آمنا يجبى إليه سمرات كل شيء رزقا من لدنا فلما تركهم حيث, حيث لم يروه وبلغ السنية توجه ناحية البيت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 لما نفذ الماء وأخذ الطفل يتلوى من شدة العطش سعت إلى الصفة ثم إلى المروة وهرولد في بطن الوادي حيث الميلين الأخضرين الآن بين الصفة والمروة أخذت تسعة جمعت بين الأخذ الأسباب وبين التوكل على الله توكل على الله إذن لا يضيعنا، ولكن الصدق بالله واليقين بالله لا تمنع من الأخذ بالأسباب، فسعد حتى بلغ منها الجهد واستنفذ قواها حين حين إذن الله سبحانه وتعالى يعين العبد حينما يستنفز قواه ويأخذ بالأسباب. جاء أهل ملا فضرب بجناحه الأرض فخرج ماء زمزم معجزة من الله سبحانه وتعالى طعام طعم وشفاء سق يقول علماء الجيولوجيا أن أي بئر لا يمكث أكثر من مئة سنة ومكث ماء زمزم عدة آلاف من السنين وما زال يعطي ماء له طعم خاص وفائدة خاصة طعام طعم وشراب سقم وجاءت قبل جرهم فجاوروها بشرط أن يملكوا البئر هذا فجلسوا على هذا الشرط ثم إن إسماعيل بلغ الساعة، وأوحى الله عز وجل إلى خليل الرحمن إبراهيم أن يذبح ابنك وحيدك. لم يكن هو وإسحاق، لأن إسحاق لم يولد بعد. والله عز وجل حينما بشر بإسحاق، بشر بإسحاق ومن ورائه يعقوب، فكيف يأمر بذبحه؟ وقد بشر من ورائه بيعقوب. وذهب بعض أهل التفسير إلى أن الزبح إصحاق وهذا خطأ خطأ يعارضه الكتاب والسنة والتاريخ إن الزبح وإسماعيل أنه هو بكره ولأنه هو وحيد كما ذكرت الكتب القديمة والقرآن الكريم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أزبحك وجاء الوحي عن طريق المنام زيادة في الاختبار قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجزي المحسنين وفديناه بزبح عظيم لما لم يتم زبحه إن الله سبحانه وتعالى رأى أن خليل الرحمن إبراهيم لما ولد له إسماعيل أخذ شعبة من قلبه والله سبحانه وتعالى يريد قلب إبراهيم خالصا له وهكذا يكون الخليل لا يشاركه في قلبه أحد ولو كان زوجة ولو كان ابنا فلما هم بزبحه زبح في قلبه أولا قبل تنفيذ الفعل وذاك هو المراد فلما خلص قلب إبراهيم لله رب العالمين نسخ الله عز وجل هذا الحكم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 وتزوج امرأة من قبيلة جرهم الذين جاوروهم حول بئر زمزم وماتت أم إسماعيل وأصبح إسماعيل متزوجا بامرأة جاء خليل الرحمن إبراهيم يعاين تركته فلم يجد إسماعيل فقال لزوجته أين إسماعيل قالت خرج يبتغي لنا خرج يصطاد له كيف حالكم؟ قالت نحن بشر حال قال إذا جاء إسماعيل أبلغيه سلام وقولي له أن يغير عتبة بابه وعاد خليل الرحمن إلى الشاب جاء إسماعيل أخبرته زوجته جاءنا شيخ صفاته كذا وقال كذا وكذا قال هذا أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهدك وتزوج بامرأة أخرى جاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام فلم يجد إسماعيل ووجد زوجته أين إسماعيل قالت خرج يبتغي لنا كيف حالكم؟ قالت والله بخير حال قال إذا عاد إسماعيل أقرئه مني السلام وقولي له يثبت عتبة بابه وعاد إبراهيم عليه السلام فلما عاد إسماعيل أبلغته زوجته أن شيخا صفته كذا وكذا يقرئك السلام ويقول لك سبت عتبة بابك قال إن هذا أبي وأمرني أن أمسكك لماذا وجد في هذا المكان لأن الله سبحانه وتعالى أمر خليل الرحمن إبراهيم ومعه إسماعيل أن يبني بيتا له في هذا المكان على قواعد قواعد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 فمن ذريتنا أمة مسلمة لا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فجعل الله عز وجل من ذريتهما أمة مسلمة وكان من نسل إسماعيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل إن أنبياء بني إسرائيل ما دعوا الناس إلا للإسلام كانت هي دعوة خليل الرحمن إبراهيم كذلك هي دعوة إصحاق ويعقوب والأصباط وكل نبي بعث كان الإسلام لهم وصفا وصار الإسلام لنا إسما فالحمد لله رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الدلاعة وأرنا الباطل أباطنا وارزقنا جتنابا ولا تجعلهم التبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما اللهم مجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وزهاب همنا وغمنا اللهم أقسم لنا من, من اللهم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغن به جنته ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارس منا وجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا